بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن يذكر لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى بشرا بشرا بين يدي رحمته ما معنى بشرا؟ عندك بشرا جمع بشير فهي مبشرة بمجيء المطر هذه الرياح تكون مبشرة بمجيء المطر أحسن والقراءة الواردة في هذه الكلمة من يذكر شيئا منها مع بيان شيء من معناها. عندك يا أسم نشرا. وماذا تعني بضم النون وإسكان الشين أو بضم النون والشين نشرا ونشرا. طيب. لها معنى عندك لها معنى عندك يا عبد الكريم جعلها بمعنى أنها ناشرة, ناشرة للأرض تنشر الأرض بالنبات يخرج النبات بإذن الله سبحانه وتعالى بسببها أيضا أنها منشورة أي أن الله عز وجل هو الذي أنشرها وابتعثها وليس أحد من الخلق طيب ما معنى بين يدي بين يدي رحمته قبل نزول المطر أو قدام نزوله والرحمة ما المقصود بها في قول الله عز وجل بين يدي رحمته ما المقصود بالرحمة ها هنا عندك المقصود بها المطر ودليل ذلك قول الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أحسن والرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل على قسمين، الرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل على قسمين عندك، عندك أنت. الرحمة بمعنى أنها صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل متصف بصفة الرحمة، ورحمته عامة وخاصه. العامة لجميع الخلق في إيجادهم ورزقهم وإعطائهم وإمدادهم بالنعم وأما الخاصة فلا تكون إلا لمن, لمن تكون للمؤمنين فسأكتبها للذين يتقون قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إذن خص الله عز وجل المؤمنين برحمات أما القسم الثاني فهو عندك الرحمة المخلوقة مثل ماذا مثل المطر ومثل الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وهنا بين يدي رحمته والمقصود بالرحمة المطر قوله سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت حتى إذا أقلت من هي التي أقلت وما معنى أقلت التي أقلت هي الرياح ومعنى أقلت حملت ورفعت حملت سحابا ثقالا وهي ريح الذي التي يستهين الشخص بالهواء هذا المتحرك يستهين به لكنه عظيم ويدل على قدرة الله عز وجل يحمل سحابا ثقالا ويرفعه في السماء يرفعه في السماء والإقلال بمعنى الحمل حمل الشيء كما قالت تقول العرب أقل فلان الشيء إذا حمله ورفعه وسميت القلال الجرار الجرة سميت قلالا لأنها تقل أي تحمل سميت بذلك لأنها تحمل وهي على كسمين إما أن, أن يكون الحمل حسيا أو معنويا حسيا أو معنويا هذا الحمل للسحاب حسي فهذه الصحب مليئة قد ثقلت بالماء وهذه الريح تأخذها إلى حيث شاء الله عز وجل حمل حسي وهناك حمل معنوي ما يرفعه الإنسان من العقيدة الصحيحة في قلبه قوله سحابا السحاب هو الغيم سواء كان فيه ماء أو لم يكن هذا في لغة العرب في لغة العرب أن السحاب هو الغيم سواء وجد فيه الماء أم لم يوجد ولهذا تقول العرب في كلامها الفصيح سحاب جهام جهام أي لا ماء فيه لا ماء فيه أو أنه ماء قد هريق وانتهى وفرغت تلك السحابة فتأتي أحيانا لفظة السحابه لما هو موجود بها الماء وأحيانا لما لم يكن فيها ماء وأصل السحاب من السحب وهو الجر مثل سحب الذيل يسحب ذيله أو سحب الإنسان على وجهه هذا معروف يجر فلماذا سمي السحاب بهذا الاسم قال أهل العلم لثلاثة أمور الأمر الأول لجر الريح له لأن الريح تجره لأن الريح تجره المعنى الثاني لجره للماء هو يجر الماء هذا السحاب يجر الماء أثناء مشيه الثالث لانجراره في مره بمعنى أنه يسير في سرعته كأنه يسحب يسير في سرعة كأنه يسحب لذلك سمي السحاب سحابا والسحاب ليس مفردا بل هو جمع جمع سحابه لذلك قال الله عز وجل في وصفه ثقالا ولم يقل ثقيلا قال الله عز وجل سحابا ثقالا يعني أن هذا السحاب كثير وهو يدل على الجمع فلفظه دال على الجمع وأما المعاني التي ذكرت في شأن السحاب أو على وجه أخص الأسماء التي سمي بها السحاب في القرآن كثيرة سماه الله عز وجل بعده أسماء بعدة أسماء لمن يتأمل يعرف ما المراد به هنا ها السحاب نعم يسمى السحاب عارضا يسمى السحاب عارض لماذا عارض لأنه معترض في جو السماء قال الله عز وجل عن قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا سيمطرنا بعد قليل قال الله بل هو ريح بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها وسماه الله عز وجل بالمعصرات لأنها لأن الماء يعصر فيها كيف يخرج الماء من السحاب؟ قطرات فهو يعصر فيها عصرا بحكمة الله وقدرته وأنزلنا من المعصرات ماءا تجاجا، وسماه الله عز وجل مزنا، أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ وذلك لأنه يخرج بسهولة، وسماه الله عز وجل سماءا، السماء، وأنزلنا من السماء ما أنطهورا. وله أسماء كثيرة في القرآن إذا قرأت في القرآن وتأملت وتدبرت وقد جعله الله عز وجل مسخرا مذللا بين السماء والأرض قال الله عز وجل وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ووصفه الله عز وجل بأوصاف وصفه بأنه ثقيل سحابا ثقالا لأنه ثقل بما يحمل من الماء ووصفه الله عز وجل بأن الرياح تثيره تثيره حتى يتجمع من هنا ومن هناك ووصفه الله عز وجل بأنه يمر مراً ووصفه الله عز وجل بأنه يزجى أن يساق ويطرد هذه أوصاف للسحاب فما أعظمها من آية السحاب آية من آيات الله عز وجل لمن أراد أن يتدبر في آيات الله عز وجل قوله ثقالا هذا السحاب وصفه بأنه ثقال والثقال معناها التي فيها الماء أثقلت بحمله أثقلت بحمله والثقل يأتي على قسمين إما أن يكون ثقلا حسيا هذا وروده في القرآن الكريم يأتي الثقل في القرآن الكريم على قسمين ثقل حسي محسوس ومشاهد كما قال الله سبحانه وتعالى وها هنا سحابا ثقالا محسوس لذلك ينزل الماء من السحاب وقال سبحانه وأخرجت الأرض أثقالها ما كان في باطنها وقال سبحانه فلما أثقلت دعو الله ربهما ثقل حسي وهو حمل المرأة للجنين وقال سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم عن الخيل والبغال والحمير حملا وثقلا حسيا لكن بقي هناك قسم آخر في القرآن وهو الثقل المعنوي الذي لا يشاهد ليس بمحسوس هذا في الأوزار في الأوزار والذنوب والمعاصي قال الله عز وجل وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِمْ لو كان الثقل حسيا عند العبد كلما شعر بالثقل رمى به رمى بالمعصية رمى بالذنب لكنه معنوي ما يشعر به يرتكب المعصية الأولى والثانية والثالثة وهكذا تتعدد المعاصي في جوارحه ولا يشعر بثقل المعاصي ثقيلة حملها ثقيل لمن فهم معاقل ثقيلة ولو كان الثقل حسيا لما أطاق الإنسان أن يمشي على وجه الأرض بهذا الثقل وهو محمل كيف لك بيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين وتأتي أنت أو أنا وأنت قد حملنا أوزارا نسأل الله العافية فهنا ثقل معنوي قوله سبحانه وتعالى سقناه السوق هو الجلب والطرد يطرد ويساق يساق بمعنى يطرد كما تقول العرب سقت الإبل فانساقت أي جلبتها وطرتها فذهبت والسيق من السحاب ما طردته الريح سواء كان فيه ماء سواء كان فيه ماء أو لم يكن إذن هذا يقال له سيق إذن من أسماء السحاب عند العرب السيق عند العرب يسمون السحاب سيق لماذا؟ لأن الريح تسوقه لأن الريح تسوقه وتطرده إلى حيث أمر الله عز وجل والضمير في قول سقناه يعود على السحاب وهذا السوق هذا السوق والطرد والجلب ورد في القرآن على قسمين دنيوي وأخروي في الدنيا ذكرنا الله عز وجل بطرد السحاب وهذه الرحية التي تطرده وتجلبه وبأمر الله عز وجل وقد وكل ملكا من ملائكته موكل بإنزال القطر بإذن الله عز وجل وأما الأخروي فقد أخبرنا الله عز وجل عن سوق أهل النار قال الله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا سوقا ليس فيه إكرام ولا إحسان ولا تشريف بل هو في غاية الذلة والخزي والعذاب والنكال نسأل الله العافية وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وبارك الله فيكم